من أرض ضمتنا حبا من أرض ضمتنا حبا أرض الخرج وكم تحوينا وكم تحوينا بمدارس جامعة إلا أفراحا أفراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهالينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهالينا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 دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا من أرض ضمتنا حبا نرض الخرج وكم تحوينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا من ضمتنا حبا نرض الخرج وكم تحوينا قد خانت لحظة عمر ملأت ما مآقينا بتخرجنا الشرق صبح تحمله اليوم يدينا نفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهالينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا نفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا راحاً كبرى تسقينا بمدارس جامعة لله راحاً كبرى تسقينا أشرقنا كالشمس ضياء وقطاف السعي ينادينا بمدارس جامعة لله راحاً كبرى تسقينا أشرقنا كالشمس ضياء وقطاب السعي ندينا يا مدرسة عشنا فيها كل حب ولا تنسينا سنظل بحب نذكرك وسنذكر جهد ليالينا فعلتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهالينا بمدارس جامعة لله افراحاً كبرى تسقينا, أفراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سوراً نثرت في الكون تهالينا بمدارس السَّجَامِ عَجِنَ اللَّهُ أَفْرَاحًا كُبْرًا تَسْقِينَا أَفْرَاحًا كُبْرًا بمدارس جامعاتنا افراحا كبرى تسقينا افراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة شروقا نثرت في الكون تهالينا بمدارس جامعة لله افراحا كبرى تسقينا افراحا كبرى تسقينا, أفراحاً كبرى تسقينا